المسلمون اليوم ينتظرون فتح سوريا وتحريرها من النصيرين لتكون هذه الأرض المباركة في الصلاة المسلمين ونقية من الطواغيت وأعداء الدين وهذا يتطلب توحيد جهود المسلمين وبذل نفوسهم ومالب لحراسة الثغور والدفاع عن الأنفس والأعراض وقتال الخارجين عن شريعة الله وأرض الشام أرض مباركة ويخيرة الله من أرضه وقد تكفل الله بالشام واله وهي أرض الملحمة وأرض المحشر والنجد وهي مهاجر إبراهيم خليل الرحمن وفيه ينزل المسيح سبن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لتخليص بشرية من الظلم والطغيان وعلى أرضها يهلك الله مسيح الضلالة والبغي والعدوان ويحص من الإسلام وخلعة في آخر الزمان وهي واسطة البلاد وسرتها ووجهها وغرتها وقد امتمن الله تعالى على عيسى عليه السلام من آواه إليها فقال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار وعين وذكر الله تعالى فضلها وبركة في غير موضع من كتابه كقوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخيرة الله من الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستجندون جنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندم اليمن، فقال عبد الله بن حواله يا رسول الله خير لي إن أدركت ذلك، فقال عليك بالشام فإن خيرة الله من أرض يجتبي إليها خيرته من عباده، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقي من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. رواه الإمام أحمد وابو داود وابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث عبد الله بن حواله وروى الترمذي في جامعة وصححه من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جد قال قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ أين تأمرني؟ قال ها هنا ونحى بيده نحو الشام وعم معاويه بن قر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم رواه الإمام أحمد في مسند والترمذي في جامعة وقال حسن صحيح ولا حديث بضل الشام كثيرة ومتواترة وستكون فيها طائفة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وسيرفعون راية الجهاد في سبيل الله وسيعلون كلمة التوحيد ويقيمون الشريعة ويعيدون للأمة الإسلامية مجدها وعزها وكرامتها